اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد فرض الله على المسلمين الصلوات الخمس اثنان نحن نصلي خمس مرات في اليوم ثلاثة الأعياد الدينية هي عيد الفطر وعيد الأطحى أربعة نتبادل التهاني مع أقاربنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك